أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأس بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير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 ومن يتبدل الكفر بِالْإِيمَانِ فقد ضل سَوَاءَ السَّبِيلِ رد مِنْ من اهل الكتاب لو مِنْ من بعد ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاصبروا واصفحوا حتى ياتي الله بامرِه ان الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله